يسحي العبدالله ومصطفى ومحمد الناس وصف والمصير يتحمل مهراج مختلف السعد عزيز السادي يتحمل السيد رئيس العالم والبنسماعين يتحمل و يامولكي ما صبر بالنين, صبر بالنين اي لا نشدوك شهدر نโيدلولك حمس طويل يالجشدوك شهدر ن blind bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit شيشي و يامولكي ما صبر بالنين 재미ensive فرنسا والاميركان حالتوا محلاها حالتوا محلاها حالتو قولوا لها يا زينه المولى يا اللي وحشاني قولوا لها يا زينه with